ما فائدة القسم بمواقع النجوم ما العملاق الأحمر وهل نرى الشمس أم مواقعها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي حديث عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن الإنسان من فوق سطح هذا الكوكب الأرض لا يستطيع أن يرى إلا جزءا صغيرا من السماء الدنيا ووسيلته في هذه الرؤية هي النجوم والقرآن الكريم أشار إلى أن زينة السماء الدنيا هي النجوم فيقول رب العالمين ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم ونجد في صورة الواقعة قسما عجيبا بالنجوم وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده يقول ربنا تبارك وتعالى في صورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ويعجب الإنسان على هذا التوكيد الشديد للقسم وكما أشرت أن الله تعالى غني عن القسم لعباده ولكن إذا جاءت الآية القرآنية بصغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم لابد وأن تكون مواقع النجوم أمرا هاما للغاية في استقامة الحياة في هذا الكون حتى يأتي بها هذا القسم القرآني المغلظ ونفي القسم في اللغة العربية توكيد للقسم لا أقسمه يعني أقسم قسما مغلظا فالفاء واللام النافية للقسم ثم القسم فلا أقسمه بمواقع النجوم ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى على قيمة هذا القسم مرة أخرى بقوله عز من قائل وإنه الواو وإنه والضمير لا قسم مره مرة أخرى وقسم مرة أخرى لو تعلمون عظيم هذا أمر له شأنه الخطير في استقامة الحياة في هذا الكون وجعله صالحا لكي يقوم النجوم من أعظم أمور هذا الكون نحن نرى النجوم في ظلمة السماء كما نرى في هذا الحشد الهائل الذي يترأى لنا في صفحة السماء ملايين الملايين من النجوم في المجرة الواحدة ومئات الملايين من المجرات ونرى في هذه الصورة تباين ألوان النجوم وقد يسأل سائل لماذا تتباين ألوان النجوم من الأحمر إلى الأصفر إلى الأزرق ونعلم الآن أن النجوم الحمراء هي أقل النجوم حرارة درجة الحرارة في النجوم تتراوح بين 3000 درجة مطلقة إلى أكثر من 30 ألف درجة مطلقة وأقلها حرارة النجوم الحمراء وأشدها حرارة النجوم الزرقاء التي تتجاوز فيها الحرارة في 30 ألف درجة مطلقة ولذلك تبدو لنا في هذه اللوحة الجميلة من صور السماء المأخوذة بالتلسكوب. ألوان متناثرة للنجوم نظرا لتباين درجات حرارتها وتباين تركيبها الكيميائي. هناك من النجوم ما يغلب على تركيبها غاز الهيدروجين، هناك من النجوم ما تكون أكثر مضج من ذلك، تكون وصلت إلى مراحل الهيليوم، الليثيوم، البريليوم وهكذا، فتتباين ألوان النجوم بتباين تركيبها الكيميائي وبتباين درجات حرارتها. وأقل النجوم حرارة هي النجوم الحمراء. وعلىها حرارة هي النجوم الزرقاء وتتراوح الحرارة في هذه النجوم بين ثلاثة ألف درجة مطلقة وأكثر من ثلاثين ألف درجة مطلقة ولذلك تتراء النجوم بهذه الألوان الزاهية الجميلة خاصة إذا كانت السماء صافية ونرى بعد ذلك بعض صور النجوم الأخرى كما يبدو لنا هذه النجوم الحمراء تؤكد على أن هذه نجوم نسبيا باردة والنجوم إما أن توجد مفردة أو قد توجد مزدوجة أو قد توجد متعددة وهناك أشكال وأنماط كثيرة جدا لهذه النجوم التي جعلها ربنا تبارك وتعالى زينة لسماء الدنيا ونرى صورة أخرى للنجوم أيضا في صفحة السماء فندرك تعاظم أبعاد هذه النجوم هذه صورة لمجرتنا مركز مجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة ويبدو مركز المجرة منتفخا عن أطرافها وعن أذرعها ونرى المسافة بين مركز المجرة والشمس يزيد عن على 26 ألف سنة ضوئية وبين الشمس ونجم آخر على يمينها تصل إلى أكثر من 20 ألف سنة ضوئية يشير إلى تعاظم الأبعاد بين هذه النجوم والنجوم كما أشرت أفران كونية هائلة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تحتاجها هذه الحياة نرى في هذه الصورة صورة لمجرتنا مأخوذة من فوق الأرض مجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني عبارة عن مجرة, مجرة مفلطحة يصل قطرها إلى 120 ألف سنة ضوئية ويصل سمكها إلى عشر ذلك وهي حشد هائل من النجوم يحصل علماء فيها أكثر من مليون مليون نجم كشمسنا وهذه المجرة طبعا نحن جزء منها ولذلك فأقرب المجرات إلى علم الفلكيين هذه صورة أخرى لمجرتنا وهي مجرة حلزونية لها قرص وسطي سميك ولها أذرع وأطراف متناثر ونرى موقع الشمس من هذه المجرة على بعد عشرين ألف سنة ضوئية من أقرب أطرافها وحوالي ثلاثين ألف سنة ضوئية من مركزها يعني هي بالقرب من, من أحد أطراف المجرة ونرى أيضا صور أخرى لمجرتنا وطبعا هي أكثر المجرات يعني قربا منا وأكثرها معرفة الفلكيين ونرى أضرع هذه المجرة نرى وسطها. تتكدس فيه النجوم تتكدس فيه المادة ثم مع دورانها في هذا الاتجاه الذي نراه تتجاه يعني نجد أن أجزاء كبيرة من المجرة تظهر على هيئة أذرع متوافقة مع شدة الدوران وسرعته فتتخلق في داخلها النجوم هناك صورة أخرى لمجرتنا أيضا سكة التبانة أو ضرب اللبانة ونرى هنا شكل الحلزوني للمجرة طبعا يتباين شكل المجرة بتباين الزاوية التي تصور منها ونرى مركز قرص المجرة مركزها ونرى أضرع المجرة وكما أشرنا هي مجرة حلزونية يعني قرصية الشكل يزيد سمكها زيادة هائلة في الوسط وترق في اتجاه الأطراف ويبلغ طول قطرها 120 ألف سنة ضوئية وسمكها عشر هذه القيمة أي حوالي 12 ألف سنة ضوئية وسنة ضوئية يعني تسعة ونصف مليون مليون كيلو متر تقريبا قلنا أن النجوم هي أفران كونية هائلة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما يحتاجه الكون من العناصر النجوم عادة لها دورة حياة يعني ميلاد يولد النجم الإصار الأعلى يولد النجم من دخان السماء يتكدس هذا الدخان على ذاته حتى ترتفع درجة حرارته فتبدأ في داخل النجم أو في داخل كسرة الدخان هذه عملية الاندماج النووي ومجرد ما تبدأ عملية الاندماج النووي يعني تخلق النجوم وتترتب النجوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في مجموعات متعددة المجرات والتجمع المجري والتجمع المجري الأعظم والتجمع المحلي والتجمع المحلي الأعظم في دورات هائلة ونظم معقدة للغاية على هيئة عناقيد من هذه التجمعات النجمية ويبدأ النجم بما يسمى يعني إذا كان النجم في حجم الشمس تقريبا أو يعني عدة مرات قليلة قدر كتل الشمس يسمى النجم النسق العادي أو Main Sequence Star بمرور الزمن يتوهج النجم توهجا شديدا فيتحول إلى ما يعرف بالعملاق الأحمر والعملاق الأحمر هذا يتوهج توهجا أعلى من توهج النجم العالي ثم ينفجر فيتحول إلى سحابة من الدخان تعود إلى الأرض ويترك بقية على هيئة قزم أبيض هذا القزم الأبيض يعني قد ينفجر أكثر من مرة يتحول إلى عملاق أحمر ثم قزمة أبيض ثم عملاق أحمر ثم قزمة أبيض عدة مرات حتى ينفجر في النهاية انفجارا كاملا على هيئة ما يعرف بالمستعر الأعظم ويتحول بالكامل إلى دخان السماء فيخرق النجم من دخان السماء وينتهي إلى دخان السماء هذه هي ما, يسمى أو ما يعرف باسم النجوم النسق الرئيسي أو The Main Sequence Stars والغالبية العظمى من نجوم السماء هي تجري في هذا النسق ولكن نجوم عملاقة إذا كان النجم ابتداء من العماليق من الكتل الكبيرة عدة مرات قدر كتله الشمس فيبدأ من دخان السماء والدخان الكوني يتحول إلى نجم عملاق من نجوم النسق الرئيسي حيث يقضي النجم أغلب عمره في هذه المرحلة ثم ينفجر إلى عملاق أعظم أو هذا العملاق الأعظم يعني تصل فيه الحرارة إلى درجات حرارة عالية للغاية ينفجر على هيئة مستعر أعظم من النوع الثاني هذا المستعر الأعظم من النوع الثاني يختلف على المستعر الأعظم من النوع الأول في النجوم العادية لأنه يترك وراءه فضله صلبة ذات كثافة عالية للغاية منها النجوم النيوترونية التي تتكدس فيها المادة واتحد الإلكترونات مع البروتونات فتحولها كلها إلى النيترونات والنجم النيتروني نجم قل الحجم لا يتعدى قطره 20 كيلومتر، ولكنه عالي الكثافة جدا تصل كثافة السنتيمتر المكعب أكثر من مليون طن وهو يدور حول ذاته دورات سريعة للغاية فيطلق موجات راديوية أو لا يطلق حسب طبيعته تصل هذه الموجات إلى صفحة سماء الأرض على هيئة الطرقات الشديدة ولذلك سماه القرآن الكريم باسم الطارق. ويسميه العلماء النجم النابض، يعني pulsating neutron stars نجوم نورنية نابضة، ومنها نجوم غير نابضة يسمى non-pulsating neutron stars. هذه النجوم طبعا تنتج عن كتلة محددة ابتدائية للنجم العملاق. إذا تجاوزت كتلة النجم العملاق ابتداء 8 إلى 10 مرات كتلة الشمس. فينتهي المطاف تنتهي عملية الانفجار العظيمة هذه عملية المستعر الأعظم من النوع الثاني تنتهي إلى ما يسمى بالنجوم الخانسة الكانسة أو الثقوب السود وهي حالة لا ترى ولكنها حالة كثيفة جدا للمادة لا نعرفها على الأرض نتيجة لكثافتها العالية لا يستطيع الضوء أن ينبثق من عخالها ولو سقف عليها الضوء لابتلعته بالكامل هذه دورة حياة النجوم وكما أشرت النجوم عبارة عن أفران ذرية كونية يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وخضرته عن طريق عملية الاندماج النووي يخلق لنا كل العناصر التي تحتاجها الحياة في هذا الوجود ويبدأ ذلك بنوى ذرات الإدروجين التي تتحد مع بعضها البعض بعملية الاندماج النووي فتحول إلى نوع ضرات الهيليوم والهيليوم يتحول إلى الليثيوم الليثيوم إلى البريليوم وهكذا حتى يصل أو تصل عملية الاندماج النووي هذه إلى تخليق الحديد عملية الاندماج النووي في كل المراحل السابقة لخلق الحديد عملية مطلقة للطاقة ولذلك فهي وقود النجوم فصل درجة الحرارة في نجم متوسط كشمسنا إلى 15 مليون درجة مئويه في قلبها و6 درجه درجة على سطحها ومليون إلى 2 مليون درجة مئويه في الاذرع المندفعة من داخلها وهذا يرينا صورة من صور هذا النشاط النووي العنيف الذي يبدعه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته في داخل النجوم طبعا هناك نجوم تصل درجة الحرارة إلى أكثر من ذلك بمئات المرات خاصة في مرحلة الانفجار العظيم مرحلة المستعب الأعظم تصل فيها الحرارة إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة ولذلك يتخلق الحديد هذه المرحلة وعملية الاندماج النووي التي يخلق بها ربنا تبارك وتعالى الحديد في قلب النجوم عملية مستهلكة للطاقة ولذلك ينهار النجم ويتفتت قلبه وتتناثر أشلاؤه الحديدية في صفحة السماء لتصطاد لبنات أولية للمادة بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى فتتخلق العناصر الأعلى في وزن الذري من الحديد قد يصل هذا الحديد بتقدير من الخالق سبحانه وتعالى إلى أجران سماوية تحتاج إلى هذا الحديد من هذا الوصف يتضح لنا على أن النجوم شيء عظيم يعني من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية في هذا الوجود خلق نو النجوم أفران نووية عظمة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة في هذا الوجود وهنا يعجب الإنسان لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاتها على عظم شأن النجوم كتلة من الغاز تبدأ فيها عمليات الدماجي النووي تصل فيها الحرارة إلى مئات البلايين من درجة مئوية تتخلق فيها العناصر بهذه الطلاقة العظمى لبنائها في تدرج مكن العلماء من وضع هذه العناصر في جدول يسمى الجدول الدوري للعناصر تتعاضن فيه الصفات صفات العنصر بطريقة منتظمة بطريقة متدرجة فالنجوم أفرنسية هائلة تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطاقة القدرة وبعبذاء الصنعة وبالاعجاز في الخلق وهنا يتساءل الإنسان عندما أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى النجوم جاء القسم بمواقع النجوم ولم يأتي بالنجوم ذاتها على تعاظم شأن النجوم والسؤال الذي يفتر لماذا جاء القسم بمواقع النجوم ولم يأتي بالنجوم ذاتها لم يستطع المفسرون أن يصلوا إلى تصور لذلك إلا بعد التقدم العلمي المذهل الذي حقه الإنسان في مجال علوم الفلك في زماننا أدرك العلماء أن النجوم تتباعد عنا بمسافات هائلة تشهد لهذا الكود بعضم البناء كوننا كون شاسع الاتساع دقيق بناء محكم الحركة منضبط في كل جزئية من جزئياته لا يمكن أن يكون نتيجة لحدث عفوي ولكنه خلق بعلم الخالق سبحانه وتعالى وحسن تقديره وعظيم حكمته أخرى بنجمة إلينا الشمس الشمس تبعد عنا بمسافة تقدر بحوالي 150 مليون كيلومتر. إذا انطلق الضوء من الشمس يصل إلى الأرض بعد ثماني دقائق وثلث على, على تعاضن سرعة الضوء ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية فإذا قسمنا مية وخمسين مليون كيلومتر على ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية ندرك أن ضوء الشمس يصل إلى الأرض بعد ثمن دقائق وثلث من, من انبثاقه من الشمس ثابت علميا أن الشمس تجري في اتجاه موقع محدد في السماء بسرعات تقدر بـ 20 كم حوالي 20 كم ثانية فإذا انطلق الضوء من الشمس قبل أن يصل إلى الأرض تكون الشمس قد تحركت لمسافات هائلة لآلاف الكيلومترات بعيدا عن الموقع الذي انطلقت منه هذا, أو انطلق منه هذا الشعاع ولذلك فنحن من على سطح الأرض لا نرى الشمس ولكننا نرى موقع انبثق منه ضوء من الشمس فوصل إلى لط نحن لا نرى الشمس ولكننا نرى موقعا انبثق منه الضوء من الشمس وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا لأننا إذا نظرنا إلى النجم بطريقة مباشرة فإن الإنسان معرض لفقدان بصره فمن رحمة الله بنا جعل النجوم على هذه الأبعاد الشاسعة منا أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا بأربعة وثلاثة من عشرة من السنين الضوئية بمعنى أنه إذا انبثق منه الضوء فإنه يصل إلى الأرض بعد أكثر من خمسين شهر ويكون النجم قد انطلق بعيدا عن هذا الموقع بملايين الكيلومترات لأنه من الأمور التي لا يدركها كثير من الناس أن المسافات بيننا وبين النجوم مسافات هائلة وأن كل ما في صفحة السماء يتحرك بسرعات هائلة للغاية فالسبب الأول أننا لا نرى النجوم ولكننا نرى مواقع للنجوم هو أن هذه النجوم بعيدة عننا بأبعاد شاسعة فإذا انبثق الضوء من النجم في الوقت الذي يصل فيه إلى الأرض يكون النجم قد غادر هذا الموقع وتحرك بآلاف بل بملايين الكيلومترات في بعض الأحيان عن الموقع الذي انبثق منه الضوء نحن نرى في صفحة السماء يعني النجوم تتلألأ في كل ليلة والعلم يثبت أنها قد انفجرت وثلاشت منذ زمن بعيد وأن الذي يصل إلينا هو أضواء النجوم التي انبثقت من مواقع مرت بها النجوم السبب الثاني أن الضوء كأي جسم مادي لا يستطيع أن يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة نظرا لكثرة أجرام السماء ولجاذبية هذه الأجرام للضوء فنرى في هذا الشكل الذي أمامنا نجما على أخصى اليسار في أعلى الصورة نجم انبثق منه الضوء فيتحرك الضوء في اتجاه منحني ينكسر الضوء لأن الضوء يتحرك وسط أجرام كثيرة تتجاذبه فلا يستطيع أن يتحرك في خطوط مستقيمة يتحرك في خطوط متعرجة ولذلك يصف ربنا تبارك وتعالى الحركة في السماء بالعروج وفي ايات كثيرة من القرآن الكريم يصف القرآن الحركة في السماء بالعروج والعروج هو حركة الاعرج الذي لا يستطيع أن يتحرك في خط مستقيم، فإذا انبثق الضوء من هذا النجم الذي نراه في أعلى الصورة فإنه ينحني فإذا حتى يصل إلى الأرض الأرض في أسفل الصورة نعم هذا إحنا النظر إلى النجم يرى النجم على استقامة بصري يعني هذا الخط الضوئي يحمل إلينا صورة النجم خط المنحني هذا يحمل إلينا صورة النجم وعين الإنسان لا ترى النجم إلا على في على استقامة النظر فنحن نرى النجم في موقع وهمي غير الموقع الذي بثق منه الضوء فنحن من على سطح الأرض لا نرى النجوم أبدا ولكن نرى مواقع وهمية للنجوم وهذه المواقع الوهمية للنجوم رحمة من الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا نظر إلى النجم بطريقه مباشرة فهو معرض لفقدان بصره ليس هذا فقط بل إن مواقع النجوم تعني شيئا عن انتظام هذا الكون الموقع هذا محكوم بكتلة في النجم محكوم بأبعاد النجم عن غيره من النجوم محكوم بقانون الجاذبية الذي حكم الله سبحانه وتعالى به ووضع أجرام هذه النجوم في السماء. فالموقع يعني يعبر عن أهمية هذا المكان هذا المكان الذي قدر به ربنا تبارك وتعالى كتل الأجرام السماوية وكتل كتلة الأرض أيضا وحدد به ربنا تبارك وتعالى المسافات الفاصلة بين هذه الكتل المختلفة وجعل قانون الجاذبية رباط يربط بين يعني مكونات السماء فالموقع موقع مهم للغاية لأنه مع إيماننا بأن الله تعالى هو الذي يمسك السماء والأرض ألا تزول فان زلتها إن أمسكهما من أحد من بعده كما يقول القرآن العظيم إلا أننا نؤمن أن الله تعالى يمسك بأفراف السماء بسننه وبقوانينه وبالفطرة التي فطر عليها خلقه فالموقع مواقع النجوم شيء مهم للغاية للإمساك بأفراف السماء ثانيا الموقع يبار عن مكان والعلم يؤكد لنا الآن أن المكان والزمان أمران متواصلان فإذا تعظم المكان تعظم الزمان فمواقع النجوم على تعاظم أبعادها تعكس لنا تعاظما في أعمار هذه الأجرام والكون والعلم الآن يؤكد لنا على أننا نحيا في كون يتراوى عمره بين 14 بليون و 20 بليون سنة 14 ألف مليون إلى, إلى 20 ألف مليون سنة شيء عظيم للغاية فالقسم بمواقع النجوم يعكس شيئا من تقدم الكون فالمكان والزمان أمراني متواصلا نرى هنا كيف تتخلق النجوم الكتلة الحمراء في أسفل الصورة ترينا نجما يولد في غلالة من دخان في سديم من السدم وتخلق النجوم في السدم من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية نرى صورة بعدها أيضا لمجرة أندروميدا مجرة المرأة المسلسلة وهي من أقرب المجرات إلينا وهي مجرة تبعد عننا 12 مليون سنة ومن حولها مجرتان صغيرتان من المجرات البيضوية ومجرة المرأة المسلسلة مجرة حلزونية تشبه مجرتنا الأرض ومثل هذه المجرات يرينا شيئا عن تعاظم أبعاد النجوم التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم ليعكس لنا معشر البشر جانبا من جوانب عظمة بناء هذا الكون في ضخامة أبعاده وفي تباعد نجومه وفي انتظام حركة أجرامه وفي دقة علاقاته فأقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغري عن القسم بمواقع النجوم فقال عز من قائل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وكما شرت في مطلع حديثي النجوم من أعظم صور الخلق في هذا الكون لأنها أفران ذرية كونية عملاقة تصل فيها الحرارة إلى مئات البلايين من درجات المطلقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى مختلف العناصر التي تحتاجها الحياة في هذا الوجود ويضبط لنا ربنا تبارك وتعالى بكتلها وأبعادها انتظام السماء الدنيا والقسم جاء ليؤكد على حقيقة أن الإنسان من فوق هذه الأرض لا يستطيع أن يرى النجوم أبدا ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم وهي حقيقة علمية لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا في القرن العشرين وتؤكد هذه الآية الكريمة أيضا على ضخامة بناء السماء على انتظام علاقات الأجرام في هذه السماء على قدم السماء وعلى تعاظم عمر السماء لأن المكان والزمان أمران متواصلان فإذا تعاظم المكان تعاظم الزمان هذه الآية القرآنية تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة البشرية بل هو كلام الله الخالق وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة فما كان لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي المام بهذه الحقيقة الكونية المعجزة أن الإنسان من فوق سطح الأرض لا يمكنه أبدا أن يرى النجوم ولكنه يرى مواقع للنجوم مرت بها وغذرتها أو مواقع وهمية للنجوم تعطينا شكل النجم وتعطينا شيء من صفات النجم لكنها ليست صورة النجم كاملة وإلى اللقاء قادم إن شاء الله نستمر معكم في هذا الحديث عن السماء في القرآن الكريم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالوا لعل المقصود بالخنس هي المذنبات ولكن أرجع مرة أخرى فأقول أن خنس صفة مبالغة من الخنس وإذا قال ربنا تبارك وتعالى خنس يعني شيء شديد الاختفاء لا يمكن أن يكون يظهر أخذفي كالنجوم او الكواكب أو المذنبات